السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شيخنا الصوت صوت واضح شيخنا. بارك الله فيكم وسبحان الله. دعونا عليكم شيخنا كتاب جامع البيان في تفسير القرآن. هل تسمحون لنا أن نبدأ؟ من الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم متصل إلى جامع, جامع البيان في تفسير القرآن من علامة ليجي رحمة الله صوت واضح شو يقول زين التعليقات حين افتح عندك وقرأ مباشرة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة في الإسلام أو في الطاعة وكافة حال من السلم أي خذوا بجميع غرى الإسلام وشرائعه نعم قال في الحاشيه الثانيه قال في المغني قول الزمخشري حال من السلم وهم لان كف كاف لأنه لأن كافة مختص بمن يعقل وهم في قول الله تعالى مرسلناك الا كاف وفي الاصل في قول الله تعالى ثم ايش ثم اشير فوقها عبد الله فات عندك الكتاب ثم أشير فوقها في قول الله تعالى أي لسالة كافة وأيضا وهم في خطبة المفصل إذ قال محيط بكافة الأبواب منه قال في الحجة الثانية ولا تخلو بشيء منها منه نعم قال أي خذوا بجميع عر الإسلام وشرائعه أو حال من الفاعل أي ادخلوا فيه بكليةكم لا تخلطوا به غيره وهم في خطاب وهم في خطاب للمسلمين وهو في خطاب وهو خطاب للمسلمين وعن بعضم أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب فإنهم مع أن أسلموا عظموا السبت وحرموا الإبل الإبل وأحبوا قراءة التوراة فأمروا بتركها قال في الحاشية الأولى الظاهر أنه إذا كان حلالا من فاعل ان يكون معناه دخلوا جميعا في الإسلام يدخله في الإسلام لا يشرد بعضكم عنه والشارح عدل عن الظاهر والشارح عدل عن الظاهر في تفسير بقوله أي فيه إلى آخر تمام الموافقة النزول ولأن الخطاب مع المسلمين عند الشارع فلا وجه لأمر الجميع بالدخول في الإسلام لأن هذا هو المعنى فتأمد منه وقال في الحاشد الثانية قول وقول عكريمة ونسب أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما منه ولا تتبعوا خطوات الشيطان آثاره التي زين لكم إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة فإن زللتم عدلتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات على أن الإسلام هو الحق فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه الانتقام حكيم لا ينتقم بظلم هل ينظرون استفهام بمعنى النفي إلا أن يأتيهم الله مذهب السلف الإيمان مثل هذا ووكول علمه لله تعالى أو تقديره يأتيهم بأسه قال في الحجة الثالثة السحاب الأبيض في الحاجة الثالثة قال إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء وجيز لفصل القضاء وجيز قال في ظلل جمع ظلة من الغمام قال في الحاشدة الرابعة السحاب الأبيض كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين قالوا أين كان ربنا قبل خلق العرش قال كان في في غماء أو عماء هكذا مكتوب ما فوقه وراء وما تحته وراء حديث ضعيف نخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وانظر ضعيف من ماجو وماذا بالسلف الصالح الإيمان مثل هذا ووكون و... العلم من الله سبحانه وتعالى وجيز وفي الفتح أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين أو الآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم من السماء ينظرون فصل القضاء وينزل الله أو وينزل الله تعالى في ظ في ظل من غمام من عرش إلى الكرسي ذكر ابن كثير إلى آخر ال إلى آخر التعليق تعليق يعني طويل جدا فبارك الله فيكم يقرؤوه أنتم نواصل القراءة في المتن من الغمام السحاب الأبيض والعذاب إذا جاء من مكان يجيء الخير منه يكون أصعب والملائكه هو على الحقيقة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم أو فرغ من حسابهم فأوقعوا من عقابهم وذلك يوم القيامه وإلى الله ترجع الأمور فيجازيهم قال سلبني اسرائيل وهو سؤال, سؤال تقريع كم آتيناهم من آية بينه معجزة ظاهرة عن نبوة على نبوة موسى أو آية في الكتاب على نبوة محمد عليهم السلام وكم مفعول ثان أو مبتدا والعائد محذوف وآية مميز ومن للفصل من للفصل نعم بس أنت من هذا الجمله كامله ومن للفصل والجمله إما مفعول ثان لسل وتقدير سلهم قائلا كم آتيناهم أو في موضع المصدر أي سلهم هذا السؤال نعم الثانية مفعول ثاني مفعول ثاني أي موج مفعول ثاني فإن سن هنا متعلقة عن عن الجملة الاستفهامية فهي عاملة في المعنى غير عاملة في اللق لأن الاستفهام لا يعمل لا يعمل فيه ما لا يعمل فيه ما هو إلا جاب قال وإنما علقت سن لم يقوم من أقفال القلوب لأن السؤال بقول العلم سبب مجرى المسبب في ذلك منهم قال قال ابن مالك لو كان المبتدا غير, غير كل وضمير مفعول باللم يجوز ان يكتبي كتو لا في دن في, في, في الأصل يبقى. لا لا ما تقرا ما يحتاج لكن يقولون ان يكون هناك هذا إلى ذلك مع امكاني ان ذلك مع لا يعمل في ما قالوا وإن ما سل وإن لم يكن من أفعال القلوب لأن السؤال سبب العلم في السبب مجرد المسبب في ذلك منهم. سلام الله عليك. ومن يبدل نعمة الله أي آياته فإنا أجل نعمة لأنها سبب الهداية فجعلوها سبب الضلالة أو حرفها من بعد ما جاءت وعرفوها فإن الله شديد العقاب يعاقبه أشد, يعاقبه أشد العقاب نعم قال الحاجة هذا تحديد جديد للباكرين في محمد عليه السلام وأشرف الصلاة وأكمل التسليمات منه للذين كفروا الحياة الدنيا حسنت في أعينهم حتى أعرضوا عن غيرها ويسخرون من الذين آمنوا فقراء المؤمنين كبلال وعمار والذين اتقوا الشرك فوقهم يوم القيامة لتقواهم لتقواهم لأنهم في الجنة وهم في النار والله يرزق من يشاء بغير حساب في الدارين فلربما يعطي الفقراء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما أو إشارة إلى ان إلا أن كثرة الرزق لا يدل على الكرامتي بل ربما تكون استدراجا كان الناس أممًا واحدة بين نوح وأدم عشر عشرة قرون كلهم على الحق أو متفقين على الجهل على, الجهل على عهد إبراهيم نعم قال في <تصفيق> الحاشية الأولى قال الله تعالى في وما كان الناس إلا الحاجة الثانية الحاجة الثانية قال ابن عقاد بعث الله أي اختلفوا فبعث عن الوجه الأول وحذف لدلالة قوله ما اختلف عليه النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب مع الأنبياء إلى مع كل واحد بالحق متنبسا به ليحكم أي الكتاب مجازا أو الله بين الناس فيما اختلفوا فيه أي في شيء التبس عليهم أو التبس عليهم وما اختلف فيه في الكتاب أي الذي في الكتاب الذي أنزل لدفع الاختلاف إلا الذين اوتوا أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرات الواضحات بغيا بينهم أي اختلفوا حسدا وظلما واختلافهم كفر كفر بعض بعضهم بكتاب بعض وتحريفهم كتاب الله نعم كما الأمر والجزن. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي لمعرفته من الحق بيان لما بإذنه بإرادته كاختلافهم في القبلة وفي إبراهيم وعيسى ومحمد عليه من الصلاة والسلام والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا من جمع له, لا من جمع له أسباب الهداية أم حسبتم أن تدخل الجنة؟ نعم. قال كانت ومزيد الاختلاف بعد النبيين، الكتاب على الدين، خاطبهم بقول: أم حسبتم أن تدخل الجنة؟ أم منقطعة ومع الهمزة الانكار لما هاجر المسلمون وتركوا الديار والاموال فأصابهم ما من الجهد وضيق العيش نزل تجيعا لهم تطيبا لقلوبهم ولما ياتيكم اي لم, لم ياتكم وزيدت عليه ما نعم هاي وفيها معنى التوقع يعني الفعل الذي يكون منتظر من مثل الذين خلو مضوا من قبلكم حالوهم حالهم التي هي مثل هي مثل في الشدة أو سنتهم مثتهم البأساء والضراء الفقر والأسقام والمصائب والنمائب وزلزلوا بأنواع البنايا وخوف العدو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه أي إلى الغاية التي يقول الرسول ومن معه فيها متى نصر الله متى نصر الله أي بلغ منهم الضجر ولم يب ولم يبق لهم صبر حتى استبتع النصر ألا إن نعم الا إن بلغ بهم الضجر. أي بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم ولم يبق لهم صبر حتى استبتع النصر ألا إن نصر الله قريب. أي قيل لهم ذلك إجابة لطلبهم لطلبتهم هكذا. او لطلبتهم في يعني لابد ها؟ لطلبتهم لام سكون آه لام سكون لطلبتهم ايوه لطلبتهم يعني لابد لكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتصبروا كما صبروا يسألونك ماذا ينفقون نزلت في شيخ كبير كثير المال قال يا رسول الله بما نتصدق وعلى من نتفق نعم وعلمة من أول الصفة إلى هذا الموضع فضل الإنفاق ناسب السؤال من الانفاق فقال يسألونك ماذا يُنفقون الايه العجيبة قل ما انفقتم من خير فلوالديني والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل حاصله ان المنفق هو كل هو كل خير هكذا والاهتمام في شان ال والاهتمام في شأن المصرفي او المصرفي نعم لو هكذا. والاهتمام في جاء مصرفي لأن الخير لا لأن الخير لا يعتد به إلا بعد وقوع موقعه. نعم. لا. يعتد نعم. الصوت صوت قطع عبد الله. لا يعتد به. إلا. الصوت قطع مرة ثانية. نعم. الآية. لأن الخير لا يعتد به إلا يعتد. لأن الخير لا يعتد به إلا بعد وقوعي وقوعه موطعنا قد حاجة الثالثة فالجواب مطاب سؤال ولما كان أفضل الإنفاق ما هو في سبيل الله وأفضل سبيل الجهاد يومئين وحال الجهاد وفي الثاني فقال عليكم القتال هذا وما تفعلوا من خير فان الله به عليهم ا بقدره والايه في نفقه التطوع وعن بعضهم هي منسوخه بفرض الزكاه كتب عليكم القتال وهو كره لكم شاق مكروه طبعا عليكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو عام في الامور كلها والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون واعلم أن الجهاد فرض كفاية <تصفيق> نعم وهو عام و... وهذا عام في الأمور كل نعم يتعلونك عن الشهر الحرام نزلت في سرية قاتل المشركين أول, أول رجب وهم يظنون أنه من الجمادة فعيرهم المشركون وقالوا إن محمد استحدى الشهر الحرام نعم الصوت تقطع يا شيخ عبد الله الصوت يبالي شوي تعديل أي نعم. مواصل. الأسواء يعني ليس واضحا لي. هي مم. كما قلت. نعم الأسواء أو الأسوأ لا أدري. هل تأسأل سؤالا لغة في س سأ... سألته؟ هكذا. الخمسة أو من المشركين لقبله ولا يزالون يقاتلونكم معه على هذا لم يعطب على الأول ولم يعطب الثالث عليك إلا فيستائل وجيس الحاشي صحيح سنده صححها صحاحة سنده السيوطي الدور المنثور وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والتبراني والبيهقي نعم قتال فيه بدل اشتمال قل قتال فيه كبير أي ذنب كبير واختلف في أنه واختلف في أنه منسوخ أو لا نعم الآيات في جواز القتال غير تام وإن العام مألة للخاص مجيز. نعم وصد منع عن سبيل الله المسلمين عن عمره وكفر به بالله والمسجد الحرام أي صد عنه نعم قال في الحاشة عطى على سبيل الله سلطه ابو المسكين جائز لما بين عن سبيل الله وكفر به اتحاد معنوي كانه لا فتصلته كانه عطف المثل على الضمير وان جوازه هنا بلا اعاده اتجاه نحو تسائل نعم وليس بالمكري الحرام معنى الا بالتكلف وجيز نعم وإخراج أهله, وإخراج أهله أهل المسجد وهم المؤمنون منه من المسجد أكبر عند الله وزرا مما فعلته السرية خطأا والفتنة أي الشرك أو ما يرتكبونه من إخراج والكفر أكبر من القتل أفضع مما ارتكبوا ولا يزالون أي المشركون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين وحتى معناه التعليل أن يقاتلونكم كي يردوكم إن استطاعوا واستبعاد لإستطاعتهم كقول الواثق بنفسه إن استطعت فاضربني ومن يرتدد منكم عن دينه من يرجع عن دينه الى دينهم فيموت وهم كافر اي يرجع ثم يموت على الكفر فاولئك حبطت اعمالهم النافعه وبطلت في الدنيا لما يفوتهم بالرده ما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الاسلام والاخره بسقوط الثواب فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خاردون قيد الردة بالموت عليها في إحباط العمال وهو مذهب الشافعي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله نزلت في تلك السرية لما ظن بهم أنهم لو سلموا لو سلموا من إثم ليس لهم أجر أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور رحيم والله غفور رحيم لما فعلوا من قلة النحتياط والله غفور لما فعلوا من قلة النحتياط رحيم بإجازة الأجر نعم. ما أراد به تخصيص وجود الرجاء فإن غيره قد يكون لكن خصص إحضار الرجاء يعني ولا يكذبون أن يرجو رحمة الله وجزي. طيب هنا نحن وصلنا إلى يعني تقريبا أكثر من عشرين دقيقة. شيخنا بارك الله فيكم محسن الله إليكم نقف إلى هنا ونستجيزكم بما قرأنا نعم بإذن الله وشرفنا شيخنا بارك الله فيكم نحسن الله إليكم كتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم بإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أخواني بارك الله فيكم وقفنا عند الآية عن الخمر والميسر بإذن الله هنا في الغدي إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.